baladi baladi ya um al baladi ya baladi ya نفتيك من قلبنا يا ضامير وروح شعبنا نفتيك من قلبنا يا ضامير وروح شعبنا يا بلدي أولادي، أولادك الصهرينا على السلاح، حلف البيتوبك غزلاء بالكفاح، أولادك الصهرينا على السلاح. حلفٍ بتوبك اللي غزله في الكفاح حلفٍ بيونيا بالتاريخ بشاهدك لا يجيب شمس النصر من قبل الصباح يا بلدي فلدي فلدي قدفت في فخور الصعاب يا شعبنا زوقت أمالك بالأغاية تففت حرور الصعاب يا شعب يا زوقت أملك في الأغاني ارتح على سدرك وغنى السلاح ارتح على سدرك وغنى السلاح وقلت ولدي وعمري فدى أرضنا بلدي أدت في بحور الصعاب يا شعبنا دوأت آمالك في الأغابات. دفت في بخور الصعاب يا شعر في نفسك زوقت على سترك وغنى السلاح ارتح على سترك وغنى السلاح وقلت ولدي وعمري فدا أرضي لا بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي ويحلل هنا اني اقول كلام قالوا نط بالادي بلادي ويحلى الكون يساعد ما اقول بلادي دلساني اقول كلام قالوا نط بلادي دفتني في حضنها وروتني من لها دفتني في حضنها وروتني من لها وعشان كملها أنا أبدي بالحياة. بلدي بلدي بلدي يا بسمت آمال مرسومة فعنين بلدي يا بسمت آمال مرسومة فعنين. ساعة ما يقسى الزمن حبك يقوينا ساعة ما يقسى الزمن حبك يقوينا ويشت في عزمنا ويصح في إلوكنا مارد بيبطر نجوم السعد بأدينا بلدي بلدي بلدي بلدي بنودك قسودك على الخدود مؤفيد بلدي بنودك قسودك على الخدود مؤفيد الفل يحمو قودك مهن عاش سنين وسط الخناس عيون اللهي كل نار كلنا يا وطن للمعركة جاهزين يا بالا